ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلىوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله ان من اعظم نعم الله على الانسان نعمه اللسان هذه الجارحه التي ميز الله بها الانسان عن غيره ولقد امتن الله جل جلاله علينا بنعمه اللسان فقال الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال جل وعلا ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السلتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أيها الإخوة المؤمنون كثير من بني آدم ربما لم يستمدوا قيمتهم إلا من ألسنتهم فبها يأكلون وبها يعرفون وبها يصلون يقول الزهير لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ونصف فؤاده فلم يبق الا صوره اللحم والدم ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم مكانه اللسان حين قال اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان عوججت وعججنا رواه الترمذي واحمد ايها المؤمنون اللسان هو مصدر الكلام والكلام له قيمته في الشرع فبه يذكر الله وبه يدعى وبه يدعو الدعاة الى الله ويوجهون الناس وبه يفسد المفسدون وبه يتلى القران الذي هو كلام الله وما دام اللسان بهذه المكانه فلماذا تاتي النصوص الشرعيه الكثيره التي ترشد الى تقليل الكلام وامساك اللسان في الحقيقه ان النصوص الشرعيه لم تأمر بامساك اللسان عن الكلام الا عندما يفقد صاحبه السيطره عليه والا فان الكلام الحسن الذي يرضي الله تبارك وتعالى خيرا من الصمت الا تسمع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنه كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأنت جالس في بيتك على فراشك في سيارتك إذا ذكرت هذه الأذكار بنيت لك قصورا في الجنة إذن الكلام خير من الصمت في مثل هذه الحالات فلماذا نؤمر بالصمت لأن أكثر الناس لا يستطيعون التحكم في هذه الجارحة الكلام الحسن خير من الصمت ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت رواه البخاري ومسلم وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي فاخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا ايها الاخوه المؤمنون اللسان من اعظم اسباب دخول النار اعاذنا الله واياكم منها فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها سبعين خريفا في النار إن الناظر يا عباد الله إلى كثير من المسلمين اليوم ليستغرب كلماتهم بلا ظابط أقوالهم لا تحكم فيها كلماتهم يستغرب صدورها من مسلم لا يرى بها بأسا ولو اردنا ان ناخذ شريحه تبين مصداقيه هذا الكلام ينظر احدنا الى فصل دراسي خرج منه المدرس وترك الطلاب يتحدثوا بعضهم مع بعض كيف يتحدثون وكم لعنه تسمعها في الدقيقه بينهم هذا هو جيل الجيل المسلم من اين اكتسب هذه الاشياء وكيف تربى عليها نسترق السمع أحيانا في الشوارع وفي الطرقات فنسمع بعض الشباب يكلم بعضهم بعضا تسمع ما يندى له الجبين كلمات قبيحة قذرة سب ولعن وهم أصدقاء فكيف إذا اختصم نسأل الله العافية والسلامة إلى الله المشتكى وما ذاك يا عباد الله إلا بسبب الجهل بدين الله وعدم الخوف من الله وعدم الله وعدم المراقبه وعدم استشعار معيه الله تبارك وتعالى للعباد ثم ايضا الانشغال بالتوافه وضعف التربيه اذا لم نقل انعدام التربيه كيف يعرف كثير من المسلمين خطوره الكلمه وهي مع الاسف هذه الكلمه صارت بضاعه من انها بضاعه ابطال الاعلام فالافلام والمسلسلات والاغاني الماجنه وغير الماجنه كل هذا يربي المسلمين على الاستهانه بالكلمه واكثر المسلمين لا يشعون بشيء وهم ينظرون الى الافلام والمسلسلات وهي تربي تربيه عمليه على الكفر بالله فكم من مسلسل وكم من فيلم يشتمل على ما يقضح في العقيده اعتراض على القدر لماذا يا ربي تفعل كذا ولماذا وأشياء وتعليم للسحر وكلمات نابية وسب ولعن وتعليم للأطفال أقبح ما يكون من الكلام والناس لا يشعرون هذه تسلية أكثر المسلمين لا يشعرون بأن هذه تربية هم في الحقيقة يتلقون تربية تأصيلية ومستمرة وما أعظم الخطر حين يكون الإنسان تسلية رحيه وهو لا يدري ولا يشعر بان هؤلاء المفسدين في الارض يفسدون عليه حياته ولسانه واخرته بل ان بعض الناس يرى ان هؤلاء المفسدين لهم فضل عليه ومنه لانهم روحوا عنه وقتلوا وقت فراغه ايها الاسوه في الله هذا اللسان له ميزان شرعي مستمد من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جهل المسلم هذا الميزان فالويل له كيف سيكون حاله اذا راى يوم القيامه حصاد لسانه يقول الله تعالى وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون جاء عن شقيق رضي الله عنه قال لبى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الصفا لبيك اللهم لبيك ثم قال يا لسان قل خيرا تغنم اسكت عن شر او قال اسكت تسلم من قبل ان تندم قالوا يا ابا عبد الرحمن هذا شيء انت تقوله ام سمعته قال بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثر خطايا ابن ادم في لسانه فهم روحوا عنه وقتلو وقتفراهم أيها الإخوة في الله هذا اللسان له ميزان شرعي مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جهل المسلم هذا الميزان فالويل له كيف سيكون حاله إذا رأى يوم القيامة حصاد لسانه يقول الله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون جاء عن شقيق رضي الله عنه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 وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي المسلمين افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وسال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي الاعمال افضل اي الاعمال افضل قال الصلاه على ميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال ان يسلم الناس من لسانك وعن سهل بن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه اضمن له الجنه وعن ام حبيبه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن ادم عليك انتبه يا عبد الله انتبه لهذا الحديث كل كلام ابن ادم عليه لا له الا امر بمعروف او نهي عن منكر او ذكر الله لقد فقه الصح فقه الصحابه رضي الله عنهم هذا الامر جيدا فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والذي لا اله غيره ما على ظهر الارض من شيء احوج الى طول سجن من لسان ودخل مره من المرات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصديق صاحبه رضي الله عنه وراه يجذب لسانه بيده فقال عمر مه غفر الله لك فقال له ابو بكر ان هذا اوردني بشر الموارد من القائل ابو بكر مشهود له بالجنه رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره ماذا سنقول نحن نسال الله عز وجل ان يكفينا واياكم شر اللسنتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله كثير من أهل الخير والصلاح عندهم من الاستقامة على الشرع والخوف من الله والخوف من الله والمحافظه على الصلوات والعبادات عندهم في ذلك شيء طيب بل ربما كانوا من اهل الصيام النوافل وقيام الليل وصدقات السر والبذل والتضحيه في سبيل الله والدعوه اليه ولكنهم عندهم فشل ذريع في السيطره على اللسان فعلينا جميعا ما دمنا قادرين وعندنا فسحة من ربنا أن نعيد النظر كيف لا وقد سمعنا مجاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمر اللسان ونوجه كلاما نفيسا لأنفسنا ولإخواننا المسلمين سطرت هذا الكلام يد الإمام بن القيم رحمه الله تعالى حين قال قال في كتابه العظيم الجواب الكافي ومن العجب ان الانسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من اكل الحرام والظلم والزنا والسرقه وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركه لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل منها ابعد مما بين المشرق والمغرب ثم قال وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يثري في اعراض الاحياء والاموات لا يبالي ما يقول انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوه في الله بعض المسلمين يقولون نحن لا نقصد الا المزاح ليس في قلوبنا حقد على احد فاذا تكلمنا بكلام غير جائز انما نريد التسليه او غير ذلك من الاعتذارات البارده فنقول لهم اسمعوا هذا الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين احد اصحابه رضي الله عنهم فان عباده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على راحلته واصحابه معه بين يديه فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا نبي الله اتاذن لي في ان اتقدم اليك على طيبه نفس يريد ان يتقدم ويستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في المسير قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فاقترب معاذ إليه فسار جميعا فقال معاذ بأبي أنت يا رسول الله أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء ولا نرى شيئا إن شاء الله يقصد لو مت يا رسول الله ارايت ان كان شيء ولا نرى شيئا ان شاء الله تعالى فاي الاعمال نعملها بعدك خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الجهاد هل الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الشيء الجهاد والذي بالناس املكم من ذلك فالصيام والصدقه قال نعم الشيء الصيام والصدقه فذكر معاذ كل خير يعمله ابن ادم سرد عليه انواع من الطاعات صيام صدقه جهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد بالناس خير من ذلك قال فماذا بابي انت وامي عاد بالناس خير من ذلك قال فاشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فيه قال الصمت الا من خير قال وهل ناخذ بما تكلمت به السنتنا قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ معاذ ثم قال يا معاذ فكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت عن شر قولوا خيرا تغنموا اسكتوا عن شر تسلموا حديث صحيح أيها الإخوة في الله وقال شر اللسان وخطاياه كثيره جدا الكذب بانواعه كذب على الله كذب على الخلق الفتوى بغير علم الكلام في الدين مع الجهل شرك الالفاظ دعاء غير الله التوسل المحرم سؤال الكهنه والعرافين السحره الحلف بغير الله الاستعاذة بغير الله الكذب المراء الجدل بالباطل شهاده الزور اللعن اليمين الكاذبه القذف التدخل في شؤون الاخرين البهتان الافتراء الغيبه النميمه الاتهام بالباطل سوء الظن افشاء السر الخيانه الاستهزاء الغناء الفحش السب الطعن في الانساب الفخر بالاحساب البذاءه كل هذه اشياء مصدرها اللسان فما هي ارصدتنا من هذه البلايا يجب علينا ايها الاخوه ان ننتبه الى هذه القضيه وكل واحد منا اعلم بنفسه فلسانه هو الذي يتحكم به ولا يرغمنا احد ان نتكلم بما لا نشاء فنسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على انفسنا نسال الله تبارك وتعالى ان يكفينا وان يقينا شر السنتنا وشر جوارحنا انه على كل شيء قدير اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشركاء والمشركين اللهم امنا في اوطاننا واصلح لحائمتنا وولاة امورنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين